اسمر اشعاني يا والله ماني ماني غير الاسمر اشعاني قلبي يحبك يا الازمه اليوم اللي كنت صغيره عزمت من الغيره قلبي يحبك يا الازمه من يوم اللي كنت صغيره عزمت وقلبك مرمر جنودات من الغيره ابعد عن حبك لا لا لا ما نقدر ما ابعد عن حبك اريك دربا من تفكيرك والله ما ني ما ني غير لاسمان اشقاري يا والله ما ني ما ني غير لاسمان اشقاري قلبي جنن سحر عيونك سارقني قلبك نار بعدالنا لولا الروح بتفارقني المره بحبك جنن سحر عيونك سارقني قلبك نار بعدالنا لو الروح بتفارقني ابعد عن الحب لا صار قدر ولا شي لك من تفكيره والله ماني ماني غير من يوم как пекие دلل تضل روحي ما قصر لو رايدها حقك دوا لجروحي فرحة عمري زايدنا دلل تضل روحي ما قصر لو رايدنا حقك دوا لجروحك فرحة عمري زايدنا موعد على الحب انا وفرق دربنا ولا شي لك من تفكيره والله ما غير الاسمر